Sirat al-lathīna عليهم namta alayhim ghair Amin.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 أَنْ ارسل معانا بني اسرائيل قال الم نربك فينا وليدا قال الم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين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 يُريد أن يُخرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لا من المقربين قال لهم موسى القوم أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون فألقي السحرة ساجدين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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إن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 فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنهم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 20 فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى اننا لمدركون فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى لمدركون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 وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية